في الحيض تسمى استحاضه عند الحنفية أما عند غيرهم فلا تسمى استحاضه إلا إذا زادت على خمسة عشر يوما وإذا كانت مدة الحيض معروفة قبل الاستحاضه تعتبر هي الحيض والباقي استحاضه لحديث رواه مالك والشافعي عن أم سلمة أما إذا لم تعرف المدة قبل الاستحاضة فيكون الحيض هو الغالب وهو ستة أيام أو سبعة وذلك في المرأة المبتدأة التي لم تسبق لها عادة ولم تميز أيامها وإذا لم تكن لها عادة سابقة لكن ميزت دم الحيض من غيره